দেখা দিবা ফিরে আসা আর এই ক্ষেত্রে তখনই তার পাশে তুমি জানুন কিভাবে আমাদের ছোট বড় পাপ বয়ে আনে আমাদের অকল্যাণ দেখুন পাপের অশুভ পরিণতি প্রতি বৃহস্পতিবার রাত আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায় Network. The solution for humanity. Oh, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الظالمين قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ۗ أَمَّا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أم ۖ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا به؟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 أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أ قل برهانكم إن كنتم صادقين الله. الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد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 وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد عمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أن النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّن مَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعَّون حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ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 रंग मंगलवार रत दस टे पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टेल देस टी परल्पित आलोचना जन्म नियंत्रण चिंताधारा আলম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 وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ عَمَّا ضَلَّاهُمْ إِنْ تَسْمَعْ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَاجِرًا مِّن مَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزْعَنُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر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 لم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن فِي ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الذي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وَلَهُ كل شيء وَأُمِرْتَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا أَضِلُّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عما تعملون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 السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين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 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدين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 فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل, فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر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 الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحام আসসালামুকুমার রহমতুল আসসালামুকুমার রহমত আসসালামুমার রহমত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 पाउंड उंड नंबर शून्य शर्टकोड तीन शून्य शून्य आठ तीन सोएसि कोड आई विजि बता पाठ मेल कर रेट पीछी मानव Шум тушьте. মানুষ তো আদম সন্তান স্বাভাবিক তাকে এ ব্যাপারে চিন্তিত থাকতে হবে কিন্তু আমি নিরাশ না হইনি জীবন যদি ক্ষমা করে দেবেন আব্দুল বিন আব্বাস মুজফার বিনসিম আক্রমুজাম বিন আব্দালাম ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর হারুন হুসেনের ण देखु परिणतीवार रत आठ ट्रचार सकाल साढ़े छंगे पीट टी